mm -hmm. <متحدث> هي دي هي دي في هوا قلبي سافر هي دي هي دي لؤلؤه وشكل نادر هي دي هي دي اللي في هوا قلبي قلبي هي دي هي دي لؤلؤه وشكل نادر شعرها اصمر رمادي وشا خمري وعادي شعرها مره ما مشى خمري وعادي عادي عادي يا حاجه لما بيحكي قال لي قلبي قلبي هي خدان بحلى ونا صاحي الورد في خدان نادي الصباحي من رسمه خدان بحلى ونا صاحي ولما تحكي بانا بان لولع على مرجان لما تحكي بانا بان عادوا قلبي عنده لما شبها وقلد <تصفيق> شفتها مشياته في دنيا تاني شفتها احلى عيون يا ناس دبت في سن لما شفتها مشياته في دنيا تاني شفتها احلى رموش يا ناس دبت في سن شفت دنيا ما حي دنيا حلوة بشكل تاني كنت دنيا محيّرات دنيا حلوة بشكل تاني لما شفتها في دنيا تاني في لما شفتك ماشيتك في دنيا تاني شفت عيون يا ناس في دنيا محيره بشكل تاني شفت يا دنيا دنيا شفت دنيا دن انا شفت دنيا دن شفت دنيا محيرات محيرات محيرات شفت دنيا محيران دنيا حلوه بشكل الدار شفت دنيا محير بشكل تاني شفت دنيا بشكل تاني الدنيا حلوه بشكل تاني شفت دنيا محيره الدنيا حلوه وبشكل تاني اتاري قلبي عنده حق إيه لما شاف او قلل هي دي